قول الله والشيطان الرجيم نحن الله الرحمن قال هذا ố và الذين كانت أع... S kann Vertraue Amen. Um, Yes, yeah, I got it. All of the Oh! All Thank yeah. yeah. لفضيله <تصفيق> الدكتور